والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد خليل شهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا القسنى وذياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله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 بيومَ نَحشُهُم جًا ثمُ نَقولُول للَِّذينَ أَشرَكُكَانَكُم أَ ثمُم وَشُرَكَأُكُم مكَانَكُم أَن ثمُم وَشُرَكَ أُكُمْ وَقَالَ شُرَكَ كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يُؤْذِقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 وَماَا كانَ هذا القُرآنُأَ يُفتَرَامِ دُون اللهِ وَلَ تَصديق الذي بَْنَ يدَيه وَ تَصديقَّ بَْنَ يدَيْهِ وَتَفْصيل الكِتابِ غيبَ فيِيهِ مِ الربِّ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 ومنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وَيَشْكَوْنَ بِئُونكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفَتَدَتْ بِهِ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 سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون